الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده يعني كيف يعني استحوذ عليهم لكن انا عندي قاعده انه هو قدامه الشغل ده ما ما ما الصدقه ده من المسائل المعروفه لاي عام يعني دي مسائل مساله الصدقه دي اي زول عامي ما بيعرف حاجه عن الدين بيعرف حاجه سي ما اجر يطلع من جيبي يسع الله دي حاجه معروفه يا اخي خدت انا قصيت فيها انت فاهم كلامي والامر الثاني انت ترى العمل هو في النهايه هو المسجد ده وزيتكم انت المسجد ده هو حقه انت باين انت من اربع ارباع المسجد تحت منه يا جدع عمر المسجد فيبقى بهمكم انتم يا عم وبعدين اجركم بيظبط يظبط الاجر لكم انتم بره ما عندي حاجه داخل هيك بيجي الحجر بتاعه برجع عليه كيف ان شاء الله وبتجده في يوم الله تعفيه ماله ولا بلون اللي عم اتى الله بقلب سليم هذا مطول وانا على عجل من امر انتي دي كثيره بجواب على سؤال واحد انا عندي ارتباط مع بعض الناس بمحل معين شويه يعني دعوه اولا وبعدين ثاني عندي خلاف برضو طبعا استفسر عن الناس اللي هم دي بعد اسبوع على طول ده بيقول بعض السلام السؤال بعض بعض عارف أو, او المؤسسات اللي درست فيها العقيده الاشعريه ويكون اثناء الدراسه اساءه اهل السنه اساءه على السنه هل يعرض الانسان الاست هذه الماده ويقول المدرس تعالج في المضمون والله ما انت بتقتل صاحب المنهج ده انا ده بتاعك حاجه انت على عهد خدامك بلد القوي مش انت ثلاثه الطريقه قويم وتاكدت من ذلك اهي بعد كده اصغر لراجع انت ما بتخاف منك على حق معناه خلاص بعد كده مادام انت الحق مفروض تكرم ومفروض تعذب ده لما يكون في خلاف رايد الكلام ده بيكون بتن بتكون انت لما تتكلم بال كتاب اصول لما يكون في خلاف جهو رايد الحكومه الرايده والامام العادل بيعت قيم بالتملق بعد كده بيكلمك بخرب والله بعد بيسيلك فوق ويعينك في في محل الجامع بالناس ودول مبتدع بيديه جامده وبيشغلوا غفير وغيله وهيخدوا رجاسه صاحت عقيده فاسده ترى مرفوض في خلاف اراينا لكن سنه الله في حرفه انه اعداء الباطل اكثر عشان كده الله عنده الجام قال ان ابعث لهم باول سوره يصبا سوره الكهف اول سوره يصبا بالذات وكان مبتدئ قال المعباس لما عند السورة الرسالة عبد الله عليه وسلم وهذا الشاهد وهي المدسر فقال له يا المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطير ورجز فأجر قال ربك فأجر معناها أن تنظرنا عن الانتلاب وأننا حياتنا دي كلها من يوم عربنا والله يفرغوا لكلام من يوم عربنا المنهج ده من يوم كده تاهي في اطمئنا الغلال لأنه تعرف المدينة مدى معانا هنة في البيت دي منك دي يد قطعه ولا تخطعه دي يوم أريد من الدجين ذاته دي حاجة كأنه ما عسلتها والله سمعين وبعد يوم تدينه والتوهابيه وليوم بالليلة اليوم بالليلة الشغال هذا الحق مستمرة أنه ما عسلت أولا ما مات يا أخونا ما أراج راحة من أخونا بلدك راحة الإمام وحد محمل سل مدى يرتاح المسلم ده كلام سؤال يا أخونا قال عندما يضع أول خطوة في أرض الجنة ماذا كده للراحة قبل كده راجيك نوت راجين أعداء في القبر راجيك ولا تتعقل لعلاث مهين هماز مشاء بنامين مناع للخير مؤتد أثيم ده تقول لهم بالعروف لأن خرمنا الإنسان في كمس الإنسان لا أصدق أنت, أنت كفاعد منهج أنت مكلف إنك تصبرت تتعقل عجب لك أنت تكون طالب التدمت في سائل بيتا غزون طالب في الجامعة المحاضرة البيئة ويجد مواجهة رسمية وانت سوداني لكن المحاضرة البيئة ترجع صوفي هي وليك صوفي تعرف دكتور فلان بدل يبلغ المادة لأنه أكبر صوفي ومزين بهذا المنهج يقوم يطاع نفس أليس استغل الوظيفة بتاعه فهي جادة لكسره أنت كان في هذا التنفيذ وكذلك من الثلاث ما يعني الساس ايه مرسوه وغد أطلعن. حاجة إذا؟ في الحديقه انكتبت معاهم الهدوء بيطعم يقولك في جماعه رهابيه ودال بيجسبوا الله واستغرب في الكتاب بتاعهم اقرا ونادى في الماده بتاعته ما اقدرش استغل الوضع بتاعه الاستاذ دكتور في جماعه تشبه الروح وفي ناس بيقولوا الاولياء ها يمكن الاولياء وشي الاولياء والله قبل قال لك انت داير تفوت انت اوعك تفوت هقعد لك في على البوق قلت له في شيء ولا ما فيش وانا قاعد والله قاعده انت كده ترد عليه انك كده ترد عليه واداك صور عليهم ما في حاجه ما بده الكبير على العال فيبدا اذا قفلت الباب اذا لقيت بعد كده بطلع بره خليه بره انت ما خلاص زيت الواجبه عليك خليه بره وبعدين بعد إنت ما بره انت العبيد بتاخذي وانت عارف بتطلع ما بدي تصدق عليها في قلبي وخد العقيده ذاتهم تحن فيها وانت عارفه والله العظيم يقول لك ما عليك العقيدة أن الله لا وسب في الزمان ولا في المكان وليس الفوقية ولا بتحتية يعني ما في كل مرة ورساً ما نعم أبداً ما عندهم أنت يا شاعر أو المعتذرة أنت ابتبى ليه مهما فأنت عنيه الأرض إذا نقصيهم هل الله لا وسب الفوقية وتحتية؟ لا وسب الفوقية وتحتية ولا شبي ملا بيديك تغير لكاملة تمت البلاء الرحمة حتى يستغل دقوا الصور صور هل أنت تغير كلامة أنت عادة لحقا تبع كلامي ويقول انت ابقى منه وما تتعرف من الميدان وانت بحاول ان يستغل السلطة عشان يهرق وخليك تتعرف من الميدان وتمرك تبدأ عاطف يعني انت تقول ده عقيدة نوجه عرية وانه بخليه تضغط تخلي المحافرة تضغط فان يرام بقي السوق ساشد انت اشتغل ابرع وسجل له عقيدته دي وبكرة دعين الدكتور مبوته ذلك وطوالد ما هي ايامات ماذا ننزل الله <تصفيق> يبا <تصفيق>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 لما كان لما كنا طلاب والله كلنا بنرى ابنه خريج الجامعه الاسلاميه من الجامعه الاسلاميه ده اللي هو العالم كان الذي ليس بعد عالم لما كنت صغيرا لسه في المرحله الثانويه بتاعت الثانويه العامه لما كان مصلي بينا في المنطقه الحله بتاعتي ادخلين قاعد والله قاعد وفي النار دي تصوفي صليب وانا قاعد و قدام ايه مصوفي اتصور و بيتكلم بعنايه طبعا والله جامعه الحله ولا يعجبو متخصصين امامنا تخرج الجامعه الاسلاميه يقولون <تصفيق> لهم عاجلتهم يا الله تعالي لما قلنا انت ألانا القينا الشغلانا خربانا من كبار ياهاتف والله هما همت وما بعض همت يعني انت عمل ماذا؟ يعني انت تعاملنا مع الناس بما يجنون به من حق من احترمة بقدر ما انت تحمي الحق نرصع من شأنه من عام العقل وبنقواض عليه ويبدأ اذا كان انت اختلفت معي بأدب بنقواض عليه برضو يبقى قال لك انوا الملك بينا وياكل على هبل او بظلال ويندمق انت طوال على كل الرسول كلهم كده فنحن اذا كنا على باصرك انقاض عليك بس اننا هنا لكن لما تحاربنا ساسد وانت ما قاتل يعني تذلل على اطفال ما ندعو اليه وتستغل السلطه بتاعتك انت اول الموضوع بتاعك ويقوم ان هات المنطقه هتخسرها انت من وقتك انا انا مسارق ها انا ما اتسارقش كلام انت خسران كنت ابن الحق الكافي ممكن تعبره ده بعنادك انت خسران وما وصلت انت وقتك هتخربني انا بقول للسايب وهو من, من اخترافيز لا هو بنت الله بالجامعه انت تصغر وتجرى في الجامعه دي ولا انك ما تتخرج وبعدين تتبلى محد شغل قهوه او او تتغلب اي وظيفه اي كلمه لان ادي وظيفه على تخدم تعبر وتنصر الحق وللمصلحه نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم صلى اللهم على محمد